وكل محددة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأبناء ها نحن ولله الحمد نفتتح دورة الإمام الشافعي في هذه المدينة المباركة أيضا مدينة باتام وعلى الخصوص في معهد أنصار السنة. وسبق أن افتتحناها في ميدان وكذلك في إباكم بارو وهذا فضل من الله عز وجل ومنه أن يشر لنا هذه الدورة المباركة وهي في نسختها الثانية عشر ولله الحمد والمن والمند دعوتنا. في هذه الدورة المباركة نقصد بها الناس أجمعين نبين فيها مستعينين بالله عز وجل منهج أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا نحيد عن ذلك قيد أنم ونستمد في ذلك العون من الله عز وجل ثم مما عرفنا من خلال ما ورثه شرفنا الصالح من العلم بهذه الدعوة المبارنة ونقول ونحن صادقون في قولنا أن الدعوة السلفية ليست من اختراع أحد أبدا لم يخترعها أحد أبدا إنما هي وحي من الله عز وجل وامتداد لما قام به النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه ولذلك إذا تكلمنا في العقيدة أو تكلمنا في العبادة أو تكلمنا في الأخلاق أو تكلمنا في المعاملات فلا نتكلم إلا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وما جاء في كتاب الله عز وجل قبل ذلك هذه الدعوة السلبية قائمة على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف هذه الأمة لأننا نؤمن حقا وصدقا أن الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر فيما خالف ذلك مما اخترعه المحدثين في دين الله عز وجل ونؤمن تمام الإيمان بأن الله أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانكهوا ونؤمن تعالى بقول الحق تبارك وتعالى وإن تقيعوه تهتدوا الهدى الصحيح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونؤمن تمام الإيمان بأن الله حذرنا في كتابه من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن ذلك إيماناً راسقاً وذلك لما في قوله تعالى سبحانه عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في اتباع الخلف الذين يعدلون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوات أخرى ويخلطونها للمبتدعات والمحدثات فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق ويجعلنا وإياكم من أهل الحق الآخذين به والعاملين به والناشرين له إنه ولي ذلك والقادر عليه فلذلك هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية دعوة أهل السنة والجماعة تحتاج إلى صبر تحتاج إلى صبر في طلبها وفي الدعوة إليها لأنها علم قائم على قال الله قال رسول الله فلا تيأسوا ولا تعجزوا في الطلب ولكل مجتهد نصيب فاجتهدوا في طلب العلم الشرعي من الكتاب والسنة وأخلصوا لله في طلب فنحن نكرر اليوم نطلب العلم وغدا يقلب مننا العلم ففاقد الشيء لا يعطيه فكن حريص أيها الأخ الكريم والإبن الكريم كن حريص على طلب العلم لا تعجز ولا تيأس ولا تمل من طلبه اجعل للعلم جل وقتك اعرف من العلماء من يقرأ في اليوم أكثر من ستة عشر ساعة يقرأ ولا يمل من القراءة ولا يمل من التفتيش والتنقيب والبحث في العلم ولكن. بعد ذلك ماذا كانت النتيجة لأولئي العلماء أن أصبحوا نجوم يقتدى بهم فماتوا وخلفوا العلم الكثير للناس طلبت العلم من كل مكان ينهلون بذلك وعلى رأسهم في زمننا أهل الحديث الشيخ الإمام الجليل عبد العزيز بن باد والشيخ المحدث الكبير العلامة محمد ناصر الدين الألباني والشيخ حماد الأنصاري والشيخ مقبل بن هادي وقبلهم كذلك الشيخ محمد تقي الدين الهلالي من المغرب والشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وعلماء كثير كثير أعطوا العلم جل أوقاتهم وأعمارهم وخلفوا للناس علما كثيرا فلا تحقرن ساعة تجلسها لطلب العلم لا تحقر ذلك فهذه الساعة يأتي بعدها ساعات حتى يصبح طلب العلم في صدرك مقدم حتى على الهواء الذي تتنفسه هكذا يبدأ طالب العلم يبدأ بربع ساعة نصف ساعة ثم ساعة ثم هكذا ساعة بعد ساعة إلى أن يصبح العلم مقدم عنده على كل شيء لم يبقى هذا العلم موروث إلا بهذا الجهد الحقيقي الصحيح فبقي لنا فاعلموا تماما أنكم اليوم تتلبون العلم وغدا ستقلبون وستنتشرون في أرجاء الأرض تدعون إلى الله عز وجل تقررون التوحيد بالأدلها الصحيحة تقررون السنة بالأدلها الصحيحة هكذا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ثم اتبعوا هذا العلم بالعمل لا بد من العمل إن لم تعمل بما علمت عذبت لا يكفي في هذا العلم أن تحفظه وأن تقوله لا لابد أن تعمل به ولذلك عالم في علمه لم يعمل معذبا من قبل عباد الوثن يا أيها الذين آمن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل العمل مغلوب ولذلك تقرؤون الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكثر الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات على قول بعد الإيمان العمل فهدف العلم بالعمل فإن وجده وإلا رحى أثر عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم قوله كنا نحفظ العلم بالعمل كنا نحفظ العلم بالعمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ولكن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بالأحاديث المتواترة في البخاري ومسلم ومسلم والسنة كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وهي ثابتة. وهكذا خذوا عني مناسككم ولذلك العلم مقدم على القول والعمل كما بوّب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل لأن القول والعمل بدون علم لفائدة ذي قد تعمل خلاف ما هو موجود في السنة للجهل فما أعظم العلم إذا قرنا بالعمل أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا وإياكم لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يهدينا ويهدي أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين والمتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayi'ati a'malina Man yamdihi allahu falamudillalah Wa man yudlil falamudhiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Amma ba'd Saudara saudaraku dan anak-anakku Inilah kita Walillahilhamd Setelah puji hanya milik Allah Membuka daurah Dan mengawali daurah Al-Imam ash Di kota yang diberkahi ini Kota Batam Dan secara khusus Di Mahat Ansar Sunnah Dan sebelumnya Kami telah membuka daurah ini di Medan Demikian pula di Pekanbaru dan ini merupakan keutamaan dan karunia dari Allah Azza Wajal di mana dia telah memudahkan bagi kita daurah yang diberkahi ini. Daurah yang ke-12 dan hanya milik Allah segala bentuk pujian dan karunia. Dan dakwah kita di daurah ini, di daurah yang diberkahi ini adalah mengajak seluruh manusia mendakwahi seluruh manusia dan menyampaikan di dalamnya seraya memohon pertolongan kepada Allah manhaj ahlus sunnah wal jamaah yaitu apa yang Nabi SAW dan para sahabat beliau berada di atasnya kita tidak menyimpang darinya sedikit pun dan kita bersandar di dalam hal itu Kepada pertolongan dari Allah Kemudian Dari apa yang kami ketahui Dari ilmu yang diwariskan Oleh para salafus salih Terkait dengan dakwah yang diberkaiti Dan kami katakan dalam keadaan kami jujur Di dalam ucapan kami bahawa Bukanlah Ciptaan seseorang Ia Tidak diciptakan oleh Seseorang Melainkan ia merupakan wahyu dari Allah Dan merupakan Kelanjutan Terhadap Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabat beliau Berada di atasnya Oleh karena itu Apabila kita berbicara tentang masalah akidah atau tentang masalah ibadah atau tentang masalah akhlak atau tentang muamalah maka kita tidak berbicara kecuali dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya apa yang tertera di dalam kitabullah azza wajalla Dakwah Salafiyah ini Dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Serta apa yang Para salaful ummah berada di atasnya Karena Kita benar-benar Mengimani Bahawa kebaikan itu Hanya terdapat Pada apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya Dan kejelekan itu Terdapat pada apa Yang menyelisih hal itu dari perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang-orang yang membuat perkara yang baru di dalam agama Allah, dan kita benar-benar mengimani bahasanya Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam Firmannya: Wamaataku m Rasul Fakhodu. Wahmanaha kumain hafan tahu apa yang diperintahkan Rasul kepada kalian maka laksanakanlah dan apa saja yang kalian dilarangnya maka tinggalkanlah dan kita juga meyakini dan mengimani firman Allah Taala wa intu ti'ghu tahdadu dan jika kalian menaatinya Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk hidayah. Hidayah yang benar adalah apa yang Nabi saw dan para sahabat beliau berada di atasnya. Dan kita benar-benar mengimani bahwasanya Allah telah memperingatkan kita di dalam kitabnya dari menyelisi Nabi saw dan kita mengimani hal itu dengan keimanan yang kokoh yaitu sebagaimana tertera di dalam firman Allah tabaraka wa taala fal yahdhar alladziina yukhaliquuna an abri an fitnah aw yusibahum adzabun aliq maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya akan terkena fitnah atau ditimpa azab yang pedih jadi semua kebaikan itu ada di dalam mengikuti Para salat dan semua kejelekan itu ada di, di dalam mengikuti para salat yang mereka menyamakan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah-dakwah -da yang lainnya dan mencampur adukkannya dengan perkara-perkara kebidaah -perkara dan perkara-perkara yang baru. Kita memohon kepada Allah Azza Wajalla semoga dia meneguhkan kita di atas jalan ini, dan semoga Dia menjadikan kita dan kalian semua, termasuk dari kalangan orang-orang yang berada di atas kebenaran, yang berpegang padanya, yang mengamalkannya serta membelanya. Sesungguhnya Ia maha mampu atas hal itu. Oleh karena itu, dakwah yang diberkahi ini, ad-dawatussalafiyyah. Dakwah alisun dahwal jamaah butuh kepada kesabaran di dalam menuntutnya dan mendakwahkannya, sebab ia adalah ilmu yang dibangun di atas kaul Allah, Allah, yaitu Firman Allah dan dibangun di atas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu janganlah kalian berputus asa dan jangan pula kalian merasa lemah di dalam menuntut. Hal itu dan setiap orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan bagiannya oleh karena itu bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menuntut ilmu syariat dan wujudkanlah keikhlasan karena Allah di dalam menuntut ilmu tersebut dan kami telah mengulang berkali-kali hari ini hari ini kita menuntut ilmu Dan esok Ilmu itu Akan dipelajari Akan dituntut oleh orang lain Yaitu Diajarkan kepada orang lain Maka orang yang tidak Memiliki sesuatu Tidak akan bisa memberikan Sesuatu itu Oleh karena itu Bersikap antusiaslah, Wahai saudaraku yang mulia Wahai anakku yang mulia untuk Menuntut ilmu Janganlah engkau berputus asa Dan jangan pula engkau Merasa jemu. Jadikanlah untuk Menuntut ilmu tersebut Mayoritas waktumu Saya telah mengetahui Dari kalangan para ulama Ada Yang dalam sehari Membaca lebih dari 16 jam dan ia Tidak merasa bosan Dan melakukan pembahasan tentang ilmu akan tetapi setelah itu apakah hasilnya yaitu mereka menjadi orang-orang yang ditauladani kemudian mereka wafat dalam keadaan meninggalkan ilmu yang banyak dan para penuntut ilmu mengambil ilmu dari mereka dan yang terdepan di antara para ulama tersebut adalah Sheikh al Imam dan di antara yang terdepan di antara para ulama tersebut adalah Ahlul Hadis, di antaranya adalah Sheikh al Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, kemudian Sheikh al, al Muhdith al kabir Muhammad Nasiruddin Al Albani juga al Sheikh ...Muhammad Al-Ansari... ...dan juga... As ...Syeikh Mubil... ...kemudian sebelumnya... As ...Syeikh Tati ...Al-Hilali... ...dari Maroko... ...dan juga... As ...Syeikh Muhammad Aman Al-Jami... ...demikian pula... ...ulama-ulama yang lainnya... ...maka... ...berikanlah... ...untuk ilmu ini... ...mayoritas... ...mereka telah memberikan... ...kepada ilmu ini... ...mayoritas waktu mereka... Dan usia mereka, dan mereka telah memberikan kepada umat manusia ilmu yang banyak. Oleh karena itu, janganlah engkau menganggap remeh sesaat di dalam menuntut ilmu. Satu jam di dalam menuntut ilmu, sebab setelah itu akan ada waktu berjam-jam yang bisa dimanfaatkan untuk menimba ilmu. Demikianlah. Seorang penuntut ilmu itu Memulai dengan seperperjam Kemudian setengah jam Kemudian setelah itu Satu jam dan demikian Seterusnya Hingga ilmu itu Menjadi sesuatu yang Diutamakan Dibandingkan semua perkara Yang lainnya Maka ketahuilah Sesungguhnya Kalian menuntut ilmu Pada hari ini dan kelak Manusia akan menuntut ilmu kepada kalian Dan kalian menyebarkan ilmu Di segenap penjuru bumi Di mana kalian menyeru kepada Allah Menetapkan Al-Tawheed Dengan dalil-dalil yang benar Demikian pula menetapkan Al-Sunnah Saya memohon kepada Allah Azza wa Jal Dengan nama-namanya Yang baik Dan Sifat-sifatnya yang tinggi. Semoga dia memberikan taufik kepada kita. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan amalan soleh. Kemudian. Iringilah. Ilmu ini dengan mengamalkannya. Sebab. Ilmu. Apabila tidak engkau amalkan. Maka engkau akan disiksa. Tidak cukup. Engkau hanya menghafal dan mengucapkan ilmu tersebut. Melainkan ilmu itu wajib diamalkan. Di dalam sebuah syair disebutkan seorang alim yang memiliki ilmunya. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka ia akan diagab disiksa sebelum para penyembah berhala. Dan Allah Taala ta berfirman, Ya Ainyuha Ladin Amanu, lima tukulun mala tafalun, kaburah mukta' an dAlah, antakulun mala tafalun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah, kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Jadi Amalan itu adalah Sesuatu yang diperintahkan Oleh karena itu Kalian sering membaca Ayat-ayat Yang disebutkan Di dalamnya Allazina amanu wa amilu salihat Orang-orang yang beriman Dan Melakukan amalan-amalan Salih Jadi setelah keimanan Langsung disebutkan Amalan salih Kemudian, ilmu itu, apabila ilmu itu mengisyaratkan, memerintahkan untuk diamalkan, dan apabila ia diamalkan, maka ia tetap eksis. Dan apabila ia tidak diamalkan, maka ia akan sirna. Dan telah diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, bahawa ia mengatakan dahulu kami mengamal, menghafal ilmu dengan mengamalkannya. Oleh karena itu Nabi saw bersabda: Salu kamaraitumuni usalli. Salatlah kalian. Sebagaimana kalian melihatku salat? Akan tetapi orang-orang yang datang setelah Nabi saw bagaimanakah? mereka salat sebagaimana salatnya nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita mempelajari caranya adalah kita mempelajari salat nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah terjaga dengan hadis-hadis yang mutawatir di dalam sahih bukhari sahih muslim dan di dalam kitab-kitab sunat dari takbiratul ihram hingga salam Demikian pula Sabda Nabi SAW Khudu'anni manasikaku ambillah dariku Manasik-manasik kalian Oleh karena itu Ilmu itu didahulukan Daripada ucapan Dan amalan Sebagaimana Al-Imam Al-Khari Telah membuat sebuah bab Di dalam sahihnya Babun Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal Bab tentang berilmu sebelum berkata dan beramal. Sebab ilmu tanpa diamalkan tidak ada faedahnya. Sebab bisa jadi. Sebab engkau melakukan amalan yang menyelisihi apa yang di dalam sunnah. Bisa jadi engkau terjatuh di dalam mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam sunnah, karena kejahilan. Maka alangkah agungnya ilmu itu apabila disertai dengan mengamalkannya. Saya memohon kepada Allah Azza Wajalla, semoga Dia memberikan taufiknya kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Semoga Dia memberikan petunjuk kepada kami dan kalian semua untuk menempuh untuk mengikuti petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku memohon kepada Allah semoga dia meneguhkan kita di atas hal itu hingga kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala sebagaimana kita memohon kepada Allah azza wajal semoga dia memberikan petunjuknya kepada kita dan Mengajarkan kepada kita Apa yang bermanfaat bagi kita Dan menjadikan manfaat Apa yang telah ia ajarkan kepada kita Serta menjadikan kita Dan kalian semua Termasuk orang-orang yang ikhlas Dan mengikuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wa akhiru dakwana Anilhamdulillahi rabbil alamin Sallallahu wasallam wa barak Ala nabiyina Muhammad wala alihi wa sahbi wa sallam assalamu alaikum wa